قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاوي للأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة ننا أصبعكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفهم فما في سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف وسبع سبلات خضر وأخرى بسات وَأُخْرَىٰ يَابِسَةٌ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَىٰ النَّاسِ عَل�هُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ ٱزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَسَنُصْنَعُ ثم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بذلك سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أوتوني به فلما جاء وَرَسُولُ قَال ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين